يَاعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَمْ نُؤْمِنْ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 فِيقٌ مَغْرَمٌ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والَّذينَ التخَذُوا مسْجددًا بِرارًا وَكُفْرَ وَتَفْريقًَا بَينَ المُؤمننينَ وَإِرصَادَ لِمَن حََبَ اللهَّهَا وَرَسُ لَغُومِ قَبلل وَلَا يَحّفُ إنأَرَدناَ إ الحُسْن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 في جوي يحبون أي يتطه والله يحّ الم